وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُوا فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاخْرُقِ الْبَحْرَ فَوَا إن لهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيود وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ذلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَنَادَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ الْعَوْد إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُضِيب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 ما طلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون